إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فإذا جاء بعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة kemadahu awalamarrati walyatabbir ma alahut tibira